وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 ان الله لا يحبكم لمختال فخور وقصد في مشيك وعظم من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير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 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 إن الله سميع بصير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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 إن وعده الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العرور إن الله عِدَهُ المُسَاعَةَ وينزل العِيثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ